أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا إن تبعلهم ذا ما كانوا تقطف من كل يوم عرما آمين يجدا إليه ثمار كل شيء رزق من لا رزق من وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكلهم لم تسكن. وَنَّا نَحْنُ الوَارِثِينَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُلْكَ الْقُرَى وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما المتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير صدق الله العظيم